براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أوبعة أشهرهم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذ الكافرين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 وبشر الذين تفوهوا بعذاب أليم إلا الذين علمتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداث فاتموا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُّ مُفَقْطُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ أَجَتُمُّهُمْ وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقَعْدُو لَهُمْ كُلَّ مَغْصَدٍ فَإِن تَابُوا أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرحبوا فيكم إلا ولا بنه يرضوا بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقضون في مؤمن إلا نولا ذنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطالوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ أيمنهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشون جب ف الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 يُفَنِّشِرُهُ بِنَضْرِهِمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدَهُ أَجْرَ النَّاظِرِ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 قل إن كان آذاؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعاشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة, وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 وَيَوْمَ حَنَائِنٍ إذْ أَعْجَبْتُمْ كَثَرَتُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَظَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ وَظَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُلُودَ لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ تُوبَ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ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 هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما نتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لن تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 جاهدوا بأموالهم وآفسجل والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورساب قلوبهم ورساب قلوبهم فهم في غيبهم يتوددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاجوكم إلا ولا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ أَيُعْطَى رَبُّكَ حَسَنَةً فَتَسْأَلُونَ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ نَّقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَنكَ عَذَابًا مِّنْ قَضَاءٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا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 فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوءا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم آخرين تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يوافقون إلا وهم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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومن من يلبزك في الصدقات فإن أعطوا لنا رضا وإن لم يعطوا مننا رفاهم يسقطون وَلَوِ انْظُرُوا مَا قَدْ مَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَشَطَّهُ وَقَالُوا, وقالوا, وقالوا اللَّهُ سَيُهْكِلُهُمْ وَلِيَ ذُبْلَهُ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ إِنَّ مَشْهَدَ قَدْ خَطَّهُ وَالْمَسَاكِينَ تقولوا قبلوا والغلبة بعضهم دوليانهم بعض يموون بالمعروف وينهمون على المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون رَحْمَنٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ كَثِيرٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرَاتِ مِن ذَكَرٍ في في عدن من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ترى يحلقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كيمة الكثير وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يدعوا الذين والذين يجدون بالمطوعين في, في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسقرون منهم سير الله منهم ولهم على قلتين فَكَيْفَ إِنْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ لَّا يَشْقَوُرُهُ إِلَّا اسْتَنْفَرَ الْبُسَائِرَ وَالرَّافِضَ فَلَن يَظْلِمَ قَوْمٌ لِي فَسَيَكْفِيهِمْ أَنَّهُمْ قَهَرُوا فِي وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تَشَوَّقُ فِي الحَرِّ وَالنَّارُ تَلَهَّبُ مَا أَشَدَّ حَرَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ وقالوا ذرنا لكم مع القرعدين رطوا بأن يكن مع الخالف وقبع على قلوبهم فهم لا يفهمون لكن الرسول ومن مثلهم قال ان الله لم جنن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك وجاء الذين كذبوا الله ورسوله سينصيب الذين تفروا منهم عذاب أليم ليس على قلبه والشهادة سنحببكم بما كنتم تعملون سيحلقون بالله إذا انقلبتم إليه لتفارقوا عنهم تارغوا من الآخر ويبترد ما ينفق قربات عند الله ويبترد ما ينفق قربات عند الله صدوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في ربته إن الله والسابقون الأولون لذو الحجيم والأوصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعدهم وعدهم أن تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك البوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب ننافكم ومن حول المدينة مردوها لا تعلمكم نهر العالمهم سمعذبهم مرتين فيردون إلى كابروني. لا تقل فيه أبدا لمسجد الأسلس على أسس بني آدم، أمّن أسس في في نار جهنم، والله لا يهدي من لا إنس بني الذي بنو ربك في قلوبهم إلا. فَيَذَرْنَ قُتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَقَادَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْصُّحْفِ وَمَنْ أَنْفَى بِعَهْدِهِ إِلَهُهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَنْ الَّذِي بَاعَ عَبْدَهُ وَذَلِكَ ساجدون الآب مجد المعروف واللام عالم كه، الآب مجد المعروف واللام عالم كه، والحاجون وبشر لهم أجلهم أصحاب البحيم وما كان استغذار إبراه لأبيه إلا عنه لبعضة المعدة أما تبين له أن سموعة لله تبرأ منه إن إبراه وَمَا كَانَ الطَّارِ يُضِلَّ قَوْلًا بَعْدَ إِذْ سَتَاهُوا حَتَّاهُ بَيْنَ لَهُمْ مَا شَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ وَالْأَرْضِ يُرْهِ وَيُمِيْتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ أَقَلَّ دُرُومَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْأَهْلِ الْمَرْضِيِّ وَالْأَمْصَارِ الْمَدِينِ أَفَعُومُ فِي زَعَةِ الْأَسْرَةِ بَعْدَهَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدَهَا قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ هُمْ وعلى الثلاثة الذين هلتوا حتى لذا ضاقت عليهم الأرض بما رمبت وضاقت عليهم Allah'ın yeah. ve semavi آن نفسي ولا نصر ولا نصر في سبيل الله ولا ولا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يوافق سقطة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع نواديا ولا يقطع نواديا إلا في بعدهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا ثُمَّ اسْتَكْبَرُوا فَلَهُمْ لَا نُرِيهِمْ فِي الْأَرْضِ فَتُمِتُّوهُ فِي الْأَرْضِ وَيَوْمَ يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ وَيَجْمَعُهُمْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَذِيرُهُمْ فَقَدْ İman edenler. Sermelati iman ترمّر كنتم ما لا يتبون ولا يذكّون. وإذا ما أزلت سورة لقد جاءكم رسولهم من أنفسكم عزيز عليهم أعجتم حيص عليكم بالمبنين أولوك الرحيم فإن تولغ فقل حسبي الله لا إله إلا له عليه توكلت وهو والآب <تصفيق> الشير <تصفيق>